يُنونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا تُتْلَى آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ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 كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإزِ عيدُكُمُ اللهَّهُ إحدَ الطَِّ فَتَنِ أَهَا لَكُم وَتَوُّونَ أَ وَرذَاتِِ الشَّكَتِ تَكُون لَكُم وَيريد الله وَيُريد اللهَّهُ أَ يُحِّح الحَك بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون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 لِكُم فَذُوقُوا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب فَقَدبَاء بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى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 اِسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا عُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ الله مع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 استجيب نَأَتَخَطَّفَكُ النَّاسُ فَآوَكُمْ فَآوَكُ وَأََدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيبَاتِ لَ عََّكُم تَشكُرون ي أَهَ الذي لَ وَلَمُ أَنَّمَا أَم وََالكُم وَأَولادُكُم فتنَّةُ وَأَنَّ اللهَّ عدَهُ أَج النظم ي تَقُولُ اللَّهُ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّر عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِر لَّكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذْ أَمْكَرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ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 قُمْ عِنْدَكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْقِتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ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 سَاءَ رَأَوْا لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كفروا يَكُونُ أَمْوَالُهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ كفروا إلى اللهَّ الخَب سَمِنَ الطَّي بِ وَيجَعَ الْ الخَبِي سَبَظَهُ عَ بَعض فَيَركُمَهُ جَ فَيَركُمَهُ جَ فَجَعَلَهُ فِي جَهَنَّ مَأُولائِكَون قد سلف وان يعود فقد مضت سنه الاولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لله اُمَّهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا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 وَإِذْ يُرِيكُومُهُمْ إِذْ تَلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُخَوِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم ور هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم وَلَوْ تَرَاءَكَ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَسَوْقُوْا عَلَىٰ عَذَابِ الْحَرِيْقِ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْكُمْ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ كَذَأ بِآالِ فِ الرعونَ وََّذينَ مِنْ قَبْلِهِم كَسَرُوا بِآياتِ اللهِ فَخَزَهُمُ اللَّهُ بِزُنُوبِهِمْ إِ اللَّهَ خَوٌ شَديدُ العِقَ وَمَتَّنَ انْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ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 على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسب الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعد أستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين, وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 وَإِذْ يَقُومُ مِنْكُمْ مِئَةٌ يُغْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا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 مِنكُم وَيَفِلَكُم وَلَّهُ وَفُور الرَّحيم وَإِ يُريدُ خِيانَتَكَ فَقَدْ خَُ اللهَّه مِنْ قَبدُ فَأَم كََ مِنهُم وَلَّهُ عَم حَكم إِ الذيينَ آممَنوا وَه جَر اموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اوليا والَّذينَ آممَنُ وَلَمْ يهاجِروا مَا لَكُمِّْ وَلَا يَتِهِم مِن, من شَيئٍ حتىَت يُهجرِرُوا وَإِنِاسْتَو صَرُوكُمْ فِي الدّين فَعَلَيكُم نَصْرُوا إِللاا عَلَ قَوْمِم بَيْنَكُم وَبَينَهُم مِ والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير